يا ليله في <تصفيق> الضهر خيرا من الف يا ليلة في <تصفيق> يا رمضان قد يا ليلة في الضهر من يا رمضان قد الإشراق يا بفكرنا من شهر قد بالقد يا ليله في من شهر قد بالقد يا ساحة القرآن يا ساعة بالدم خيرا من الف be يسوع قد من A night in the dark, better than a thousand. Blessed be Ramadan, blessed be Ramadan. A night شرق في القلب في من